واذكرو اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وما كنتم في الاضطهت تتخذون من سره لذاق قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فَذْكُرُوا آدَا اللهَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَضْغَا مُفْسِدِينَ